وكذلك أنزلنا فِيْهُمْ وَمَا كُنْتَ تَتَّلُونَ مِنْ طَبْلِهِ مِنْ وَلَا تَفْضَلُهُ بِأَنِيكَ بَلْ هو 2Qa llo آيات au nizīn ala L Upper عند الله āyātun Yr Rāb mashinasi 1Qa lī lāmu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 valor يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نحيلة بكافرين يوم يخشون عذابا فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقوم. الذين آمنوا إن الأرض واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت إن جنة غرفان، غرفان تجري من تحتها الأنهار خالدين فيما نعمة أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي وكاين دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها واياكم وهو والسموات والأرض صخر الشمس والطمر لا الله لا الله فأنا يقفن الله يبشر رزقا لي يشاء من عباده ورين وان سالتهم ما من, من السماء فاحيا بهم الدنيا إلا له والعلم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله, الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الضَّرِّ إِذَا هُمْ أَوَلَمْ نُرِنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمنا ومن أَعْلَمُ ممن افترى عَلَى الله كذبا أَو كذب بِالْحَقِّ لما جَاءَ أَلَيْسَ في جهنم مَثْوًا للكافرين وَالْحَيَاءُ